مما ينبغي أن يميز به من يطلق عليه لفظ عالم كبر السن كبر السن وهذا وإن لم يكن شرطا في بلوغ مرتبة العلماء إلا أن في هذا الزمن ينبغي أن يجعل هذا كشرط لما يترتب على أخذ العلم عن الصغار من المفاسد الكثيرة وايضا لعدم قدرة كثير من الناس اليوم على تمييز العالم من غيره ولذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيما صح عنه يقول لا يزال الناس بخير ما اخذوا العلم عن أكابرهم وعن امنائهم وعلمائهم فإذا أخذوه أو أخذوا من صغارهم وأشر عليهم لا يزال الناس بخير ما أخذ العلم عن أكابرهم وعن أمنائهم وعلمائهم فإذا أخذوه من صغارهم وشرارهم ألكم وقد أسند الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه نصيحة آل الحديث بسنده إلى ابن قتيبة أنه سئل عن معنى هذا الأثر فأجاب بما نصه يقول ابن قتيبة يريد لا يزال الناس بخير ما كان علماؤهم المشايخ ولم يكن علماؤهم الأحداث ثم يعلل هذا التفسير فيقول لأن الشيخ قد زالت عنه متعة الشباب وحجته وعجلته وسفهه واستصحب التجربة والخبرة فلا يدخل عليه في علمه شبهة ولا يغلب عليه الهوى ولا يميل به الطمع ولا يستزله الشيطان استزلال الحدث ومع السن الوقار والجلالة والهيبة والحدث قد تدخل عليه هذه الأمور التي أمنت على الشيخ فإذا دخلت عليه وأفتأ هلك وأهلك انتهى كلامه رحمه الله تعالى وهو كلام جدير بالتأمل وإن كان بعض العلماء يرى أن الأصاغر هنا هم أهل البدع فإن الصغار هنا لفظ عام يتناول الصغير لفظ والصغير معنى فعلى هذا ينبغي التوجه الى اهل العلم الكبار واخذ العلم عنهم ما داموا موجودين اما لو كان الانسان في بلد ليس فيها كبير وهناك صغير عنده من العلم ما يؤهله للتدريس ويؤهله لتلقي العلم عنه فلا بأس حينئذ للحاجة لكن العيب كل العيب أن يكون العلماء الكبار موجودين متوافرين فينصرف الإنسان عنهم إلى من دونهم